Surah At-Tin, artinya buah tin, terdiri dari 8 ayat. اُعْذُبْنَاهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bismillahirrahmanirrahim Wa atteeni wal zaitun Wa turisinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ما رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منوع.